لازعر تقدم الهندي, الهندي الحاكي مصليعة من اسمه رافان علي له نصير الصغيرة غادي نحكي لكم على وحدان نبليها صافي لانطور نحشق فيها وما نجبد عليها جامي ننساها إنسا قادرتني بزيف فوق اللازم لازم. فوق اللازم لازم. لازم. أنا الأمر هو يطيح مطيت هوا الوابار خاتم هي تجني الدنيا ما فيها الدنيا ما فيها